الحمد والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه وما راى طب واشلون نشرحين من اصول السنه باذن الله احمد الله الى الفقره 19 ان طباطي ويضار علم السلف التي تمت على تحقيقها في الصفحة الحديث وخمسين كان هذا المجلس في وضع دماغر السلفاء الراجع 20 من شهر رجل في العام 20 من بعد الأرض قال الإيمان أحمد فالإيمان حول عمل جزيل وينقص كما جاء في الخبر أتمن المؤمنين إيمانا أحسن خلقا هذا الأصل يعني نعد من الأصول العظيمة التي قالت فيها أهل السنة أغلب الفرق التي فارقت سبيل الصحابة بل كل ذو الفرق فولاك سبيل الصحابة سبيل السلف في هذه عميادة أصل وقد ثبت ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأصل في موادع أخرى من المسائل التي تنسب بالإمام أحمد من المسائل لهم مما يدل عليه على صحة ما قاله الإمام أحمد ونبي هذه الأصول هذا الكتاب إليه حيث إن البعض كما بياننا في أول درس قد شكك لنسبة هذا الكتاب إعناء أحمد وقد ضعبنا أننا في كل اصل من الأصول نأتي بكلام من إمان أحمد طارج لها يدل على صحتي من هذا الكلام إلى الإيمان أحمد لم وأن هذا المد لن يأتي بشيء جديد لم يفتح عن الإيمان أحمد في الخارج هذا يقوم بها فأخرج أخرج ابن هاني في مسائله أنه سأل الإيمان أحمد عن الإيمان فقال كما قال أولي الإمام قول معمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير وإذا أحسن زاد وإذا أثاء نقص وأيضا اخرجت خلاله السنه هن عدد من اصحاب اماني احمد منهم البطل المضروبي و بن حرب الفرماني وغيرهم أن أبا عبد الله قال وقال الإيمان قول وعمل وقال إن قول أهل السنة فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال وقال عدد من ائمه العلم انتشرت جمهور اهل السنه عليهم ومن نقل هذا الشاطبيه رحمه الله رحم الامه فيقول ان شاء الصحابه تغنين لهم وان الكمال هو دو الطعام لا يمشي واحد من الثلاث الا بالارض واحد من الثلاث إلى الثلاث وكذلك النقل هذا ابن مندى كتاب الإيمام وأبو بيد قاسم ابن سلام في الإيمام أيضا وكذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان واللالكائب شهر أصول الاعتقاد والأهجر في الشريعة وابن بطة في الإبانة وأصابون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث وغيروهم ممن ألف في العقيدة السلفين وكما نقل الحافظ بالفرح عن المشاريع رحمه الله أنها قال لقيت ألف إيمان يقولون إِنَّا الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَضْمٌ يَزِيدُ وَيَنْقِصَبُ وقد خالف بعض من يُنسى للأهل السنة في شيء من هذا المعتقد فخالف أبو حنيفة في مسألة العمل حيث قال إن عمل الجوارب لا يدفن في مسمى الإمام فقال إن الإيمان اعتقاضه بالقلب والتصديق بالقلب وقول بالنسان فقط وأما العمل هو عنده من ثمرات الإيمان أو من ثمرات التصديق والقول لا يدخلوا في مسمى الإيمان فالعمل عنده ليس من الإيمان إنه من ثمرات الإيمان فأبا حنيفة ومن تابعهم يسمون المرزئة في الققهاء يعني ينسب إلى إمام مالك رحمه الله أنه قال بزيادة إيماني دون مقصانه ف... يعني رويا وينشر إليه أنه قال إن الأدلة وردت على الزيادة فقط يعني ولن على مقصان إن صح نسبة هذا بإيماني منك ولذلك يعني نحن نقول إن هذه العقيبة هي قوم جمهور أهل السنة ولن نقل بالإجماع لما ذكرها مخالفة الضعر مما ينسى بالآل في بعض هزئيات هذه العقيدة ولكن الظاهر كما نقل الشتائيونة الأمد أن هذه العقيدة هي إجماع الصحابة والتابعين وعلى ذلك من غارب ممن أتى بعدهم يعني أظهر لا يعتد بقوله ويعد شاب ذا من مفاركة في الإجماع الذي استقر في عهد الصحابة فنحن يقولنا إن هذه العقيدة قد أجمع علي الصحابة ف... فلم يخطئ بقوله ونحن واهم ما يميز اعتقاد الصالقه الصالقه ان في هذا الاصل القول بالزياده والنقصان وقد كثرت بعض الاثار على الصحابه تدل على هذه العقيده عقيده الزيادة ومقصان في إيمان وأشهر ما روي في هذا الباب ما أخرجه المشاركة الطبر في صريق السنة حيث حدثنا علي علي ابن الحسن ابن ان اربع فكر احمد بن إبن الحسد إبن شقيق قال فأل ما يبعد الله أحمد بن حبيب وعلي إيماني في الزيادة والمقسام وفي معنى الزيادة والمقسام فقال حضرتنا موسى أبن أشيق أو حضرتنا موسى موسى الأشيق دكتورنا وفصلني من نساء الأشيب عبد حماد منصر النادي جعفر الفطمي يا مولانا يحيى الجدي جدي امير بن امير المحبين دي جده امير بن حبيب و ابي الخطمي الخطمي الخطمي ما ابن الخطمي نعم امير ابن جده نعم امير بن حبيب انه قال ان الذين يذيبون طويلا وما زيادته ما قصاره فقال اذا ذكرنا الله اذا ذكرنا الله حمدناه وصدقناه فتلك زيادتنا اذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصاننا و الله ربنا الله امناها ثلاثه فتين كه فذلك اقتصار و فليكن على حماد بن سلمة في هذا الأخرى فروال الله عبد حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جديه بإسقاط أبيه وأبو جعفر الخطمي وما يزيد انه ما يزيد محبب و و ذكر هو ابن, عمير ابن, حبيب ابن حاتم الزجّي والتعليل ونقل علي بن معين انه قال فيه ذكر فكما ذكر الدوري في طريقه النحو و قصدت في البيان من أخرج هذا أخر في تحقيقه على صريف الصلة و من نجة لجب الذي يسمى أيضا الرميب الحبيب فقد ركر الحافظ في الإصابة أنه من دايع تحت الشجرة مطلع على البخاري وافظته هذا ايضا من مصادر الاشتقاق و كما زف الله و ان ابوه ابو امين لن نجد في توثيقا الا ما قاله الطافري ما نطلع عبد ما نظرنا في ما قال كان ابو جعفر وابوه وزنه وجد... تبو قوم يتوارثونها هو ان يدوه ثم الطبقه بقى بعضهم بعض. وهذا ان فيه اثبات العداله لهم ولكن شهره هذا الاثر وتناقل الائمه له في قبول وكذلك تقويه بعض اهل العلم لاسناده وين مشكله السندين لازم يدل على سبوت هذا الأفضل ونمنا ونمنا تبقي القبول وإنه كما قال الشريط الإسلام مقتبت لحظه أجيادة المقصان منهم أي من لازماء على الصحابة ولم يعمل فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من نجوهم كثيرة مشهورة بن سلمة إنها طال وذكر هذا الأطبع كما ذكرناه وأيضا أثبته ابن القيم وأثبته أو يعني قال هذا صحته و قد اني هو قال ان ان تيره قول يزيد وينقص لكن لا يصح رضا عنده ولا شيء لا يشك استنار الله ايضا رويه هذا انا بالضراء تلاوه ولا يصح وايضا في صحيح في كتابة الإمام نسي رضي جزدي عن نهاد نهاد نجابة طالب الأسود بن هلال اجلت نؤمن وساعد وهذا الأخر قد وصله رب الله من أحمد الصن وأضع بيت في الإمام بإثنانه صحيح هذا أيضا يدل وعليه على ما قلناه من الزيادة والمخصى أن هذا كان معروفا من الصحابة وأيضا أخرج كل مؤدي شيبة الإيمان بإثنان صحيح علي ابن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم لا تنزع ولا تنسى مني ان كما اعطيتنيه الله اللهم لا تنسى مني الايمان كما اعطيتنيه <تصفيق> وهذا غبن له الا ابن عمر كان يرى ان الايمان قد, قد ينقص و هو يبرن اخرج الصمد الناشئ في اماني وفي اماني ابراهيم كانه قريه من البلاكات هو مبطخ الاباء الاسماء دي حسن عن جون جمع البجرية أنه قال كنا نعمل صلى الله عليه وسلم ونحن في اكتير من حزاوير يا علم الشباب فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلّم العلم أو قبل أن نتعلّم الفرآن ثم تعلمنا القران فزددنا ايمانا و ايها اخويا اخرجنا الله رحمه السنه والله كان اجاد صحيح ابن عدي بن مسعود اللهم زيبنا إيمانا ويقينا وهذا يبضى على أيضا على أبنى الدمسور كان يرى أن الإيمان يزيد وروي أحر هذا عمر ولكن لا يصدر نسئلة إثناثين من قطاع بين بين ضرر عبد الله الذي رأى هذا الأقعى عمر وبين عمر يعني في الجملة كل هذه الأعطاء تدل عليه على, على سموة هذه العقيدة وهذا الاعتقاد بان هي عند الصحابه وان الخلفه الذين اتوا راى الصحابه نا قالوا بهذا عند الكسائي انما قالوا هذا نقلا عن الصحابه وتتخالف نادي العقيدة عدة فرق ما بين مخرط وما بين مغاد نبين أن السبب الذي منه نشأ أو تنشأ الزيادة ويأشع اللقصان هو العمل عمل قلبي وعمل الجباب هما اللدان فيهم الزيادة واللقصان منقول هو هذا ليس فيه زياده ولا نقصان ومن ثم يعني كان خلاف هذه الطرق ف فقرّط المرجئة والجاملية بأهمية العمل وقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإمام فأما الجهنية فقالوا إن العمل هو معرفة أما عزيزة القلب إن الإيمان هو معرفة القلب فقط أما المرجع فطالوا إن العمل هو إقرار باللسان قالوا إن الإيمان باللسان فقط وأخرجوا اعتقاض القلب وأخرجوا عمل القلب وعمل الجوال وأما الأشاعر إن المتكلمين هم الغيرين فقالوا إن الإيمان تصديق القلب قدر قد أخذ الخلال بالسنة عن أبي عبد أنهم ذكر عندهم المرجاء فقالوا إن المرجاء يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب فقال لا، ليس هذا قول المرجع إنما هذا قول الجميل إنهم يقولون الإمام معرفة القلب دون العمل وأما المرجع حتى يتكلم بلسابه وإن لم تعمل جاورك وجهمية تقول حتى يعرف أفقى الظهر برطي لم تعمل جاورك فطرق الإمام أحمد غلب بين قول الجهمية وبين قول المرجعة لهذا بأن الجهنية يقولون إن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فقط وهم <تصفيق> المرشيئ قالوا إن الإيمان هو الإقرار باللسان العقلس واشتهرنا بعد... بعد ذلك نثبت تعريف أو مزة القول من الإمام وأتراه باللسان فقط إلى محمد بن كرام الذي تنسب إليه فرقة الكرامية وكما قال شاك الإسلام المتينية كان في مجموعة التارث إن الكرامية قال إن الرجل إذا أقر بلسانه وإن لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولكن له مخلد في النار فكما قال شيخ الاسلام إن الكرامية نحن قد ناقضنا حيث أنهم إيمان الكامل لمن يقر بلسانه ولكنهم قالوا إن أقر بلسانه فقط ولم يعتقد بقلبي فهو مؤمن منافق من أهل الله واشترطوا في دخول الجنة أن يصدق بقلبي ولكنهم, ولكنهم قالوا إن لم يصدق لقلده فهو مؤمن أيضاً كامل إذاً وهذا من تناقضه فمن يعني يقول إن الكرامية تجعل أصول بالإساء هو سبب, سبب للنزاة فقط وتجعل إقرار الإساء إطرار لساني السنة والنجاة فقد أخطأ عليه كما قالش اسمه و... وكما أخرج في رياضي في كتابه صفة المنافق من إثنان اللي بأس الثوري انه قال ان المذيا قال ابو هريره في ثلاثه وفي ثلاثه مسائل المساله قوله الإيمان قول وعمل وهم يقولون الإيمان قول بلا عمل وقالين نقول إن الإيمان يزيد وينقص ويقولون لا زياده ولا نقصان فسرته نقول نقول بالنفاق هم لا نفاق المرجئه والجهميه والاشاعره وكذلك الخوارج والمعتزله كلهم يقولون ان الايمان كتله واحده لا زياده فيه ولا نقصان فاما اهل التفريط من المرشئة والشهنية والأشاعر قالوا وعن إن كما نعينا بالنسبة للشهنية قوم معرفه الطالب بالنسبه ان وجيه قالوا انه اقرار نفسه والاشاعره قالوا انها توفيق من إنها تصديق القلب. فمن عرف بقلبيه هند جهنيه ومؤمن تام الايمان وهذا ذكرت اقره في عند المرجئه هو مؤمن تام وكبارك عند الأشعار من صدق هو كان من إله وإن لم يعلم فهم أثبتوا الإيمان الكامل دون العلم وأما الخوارج والمعتذلة فقد فقط غالوا ويتعكسوا الأمر فقالوا إن الإيمان قبل عمل أيضاً كما قال آل السنة ولكنه ما تتبه أزياد عن حيث قال إن من ترك شيئاً من أعمال الإيمان فقد انتقض إيمانه بالكلية أهل السنة حيث قالوا إن من ترك عملا من الأعمال منه وليس كفرة ذاته فإن إيمانه ينقص بقدر فرك هذا العمل أما الخوارس طال إن ترك عملا من أعمال الإيمان أي عصى الله وانتكب ذمدا إنه يكفر ويصير كافرا وينتقب إيمانه بطرد هذا العوام أما المعتذرة فقال ليس بكافر ولكنه في منزلة بين المؤمن وبين الكافر ولكنه أيضا يخلد في المارع الده فهؤلاء يعني غالوا أو في إثبات العمل فلم يسعد العمل فقط يدخل في مسمى الإمام بل جعلوه يعني كتلة واحدة مع اعتقاد القلب وإقرار اللسان ولو يخرجوا بين من اترك شيئاً من العمل وبين من اترك مثلاً إقرار باللساء وانترك اعتقادك بالقلب وهذا هو يعني مناطق الخلاف بينهم وبين السلاس الصحيح أنهم اعتقضوا أن يتمين كتلة واحدة لم يتخيلوا حدوث زياده او نقصان فيه فهم انه عاصي الذي يعصي لا لا يتخيلون ان ايمانه يرقص بهذه هذه المواصيط بل يعتبروا ان مجرد المعصيه تخرجه من ايه والمسمى الايمان الكلي كافرا عند الطوارج وهو يصير في منزلة بين, منزلة بين منزلتين بين منزلتين عندي أمام عقبية وهذا لأنهم يتأخذ ببعض المصوص المطلقة الكتاب والسلمة وتأولوها تأولوها بتهمين الخاص دون أن يرجعوا إلى فهم الصحابة بسبب الصاد فأخذوا صوص الوعيد المطلقة التي تتواعد بعض أصحاب الكبائل بالنار أو بعذاب الله او بنفسه الامام او بذاك الاثر اخبروا على الاضطر دونه يدونه مفصله ف مثلا على حديث مثل أن يكون فيه رسول صلى الله عليه وسلم لا يدن ذلك أن يدن هو مؤمن أو مثلا منغ الشناء فليس منا أو لا يؤمن حتى يحب لأجهما يحب لنفسه هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان يعني فائل بعض المعاشق تارك بعض الأوام فمضرب أن نفي الإيمان هنا يعني نفي الإيمان لكلية ومضرب وكذلك نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتساذ المسلم فسوق ويواقي تلوه كفر تعالى وما لم يحكم بما الله وقال إيك هون وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في حاله تغير الله فقد كفر فقد اشرك ولم يرجع الى فهم الصحابه والسلف الصالح ومثلهم هذه النصوص اننا لا منع على اطلاقها أو على ظاهرها المطلق كما تبادر الى اذهان الحوارف العطاقية تعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذان إذا ذنب يرفع عنه الإيمان أن يرفع عنه الإيمان الواجب الذي به يصير فلسقاً ذاك الكرة أمن أصل الإيمان وأصل التوحيد فلا ينفع عنه هذه المعصير وذلك الكبير وكذلك فاهم من النصوص التي اطلق الكفر على بعض المعاصر والكبائر لأنها تحمل عليها على أن هذه المعاصر والكبائر هي من شعب الكفر أو قد تؤدي إلى الكفر الأكبر ولكنها في ذاتها هي ليست الكفرة الأكبر بل هي من الكفرة الأصغر حيث إنما حيث إنما المسلوصة التي جاءت في كتابه والسنة أو النفاق أو بإثبات جاءت عليه على جانبين جهة فيها إثبات الكفرة الأكبر ازداد القصف الاطباق ازداد الضم الاكبر او النطاق الاكبر وجهها فيها ازداد ان ذات النطاق الاصغر او القطر الاصغر او هذا يوضع بالرجوع لفهم الصحابه لهذه النصوص و... وايضا نعم صالف المرجعة وكذلك الخوارج والمطازلة في أن الإيمان يستثنى منه بمسألة الاستثناء في الإيمان حيث إنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله هذا لا يعني الشك في الايمان كما قامت المرجئه المرجئه قالوا ان من شك في من شك في ايمانه فقال ايمانه ان شاء الله هو شاك ولكن كما قال امام احمد ان ان ليست اثناء يقوم في العمل لا يقومت له فأصلت في إيمانه يعني إنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله تعني إنك ترجو من الله تكون قد أتيت بأعمال الإيمان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلب التي بها تكون قد اكملت ايمانه قد قد اتيت بالايمان الواجب وكذلك الاستحق واشر يدل على هذا قول الله تعالى لا تخلو من ان شاء الله امنين مخلقينا ووسطنا ان اشروا به صلى الله عليه وسلم انني لا ارجو ان اكون اخشاكم من هذا <تصفيق> ليس, ليس شكرا في الايمان ولكن هذا من من باب يعني أن أنك لا تجزم انك كامل, كامل الايمان انك كامل في الايمان أنت يعني تعتقد أو تثبت الإيمان باعتقاد القلب وبقول اللسان وبعمل الجوارف ولكن قد تقصر في بعض أعمال الجوارف أو في بعض أعمال القلوب فهنا يكون الاجتثناء <تصفيق> إنك ترجم من الله أو تقول إن شاء الله أنا مؤمن أي أن الله لله أن أكون لم أقصر أو أن أكون لست مقصرا في أعمال الإيمان من أعمال الجوارح ومن أعمال وهذا ليس من الشرق فهذا بلا شك أن هذا الباب باباً واسع وهذا الأصل كان يحتاج إلى عدد من المخابرات كي نأتي على كل ما فيه من المسائل وعن كل ما فيه من السبوهات عند الخرق المتارفة هذا المقام مقام شرح هذا النقم الصغير لا يكتسر من مثل هذا التفصيل ولكن أنا أتينا بأهم ما يتعلق بهذا الأسل وإذا أراد أن من التفصيل فليرجع إلى كتاب الإيمان الأوسط ذلك الأكبر بشكل الإسلام أمني تليم الله ويرجع إلى كتاب الإيمان لأبي عبيل قاصم إبن سلم نعم ، نظمه الكتاب وطبيا محبطة ومعظم مجندات مجموعة كتابة وكذلك نطبعه من منك بالإسلام بتعليق الشيخ الألباني رحمه الله نفكر الأصل جديد بقى. ما شاء